فروا إليه ما ذكر من هذا الثواب الذي أعده الله لمن أطاعه الفوز العظيم الفوز معناه ربح يقال فاز فلان بمعنى ربح والعظيم معناه ال ال العظمة والعظمة هي ضخامة الشيء وجلالة الشيء وكثر الشيء أيضا ومعلوم أن نعيم الجنة يتصف الضخامة والجلاله والدوام فهو أعظم خوص ونضيب ذلك قوله تعالى فمن زرسح عن النار وغثل جنة فقد فاسل يذكر أنه مخشري وهو من المعتزلة قال على تعليقا على الآية فمن زحزه عن النار ويدخل جنة فقفاز قال أي فوز أعظم من أن يزحزح عن النار ويدخل جنة والاستفهام هنا بمعنى النفذ يعني لا فوز أعظم من ذلك قال بعض المحشرين عليه والمتعقبين له إنه أراد بذلك نفي رؤية الله عز وجل لأن نفي لأن رؤس من من من أنه ونفيها وأعلم فوزا فالله أعلم هل أراد ذلك فمن نظر إلى إلى الله قال إنه لا زل في الواقع لأن من لازم دخول الجنة أن غير وجه ومن عرف حال رجل وأنه معتزلي ولكنه دفن قال لا الله أراد ذلك أراد ذلك فأنت إن لو قعت مذ لو قع مذ اعباره لشخص معروف بأنه يؤمن برؤية الله عز وجل ما كنا نفسرها في ونقول إنه أرادنا في رؤية لكن من عرف حاله لم يستبعد أن يكون هذا مراده من فوائد هذه الآية الكريمة أن أن أن موروث من حدود الله ومن فائدته أنه أن من نفذ هذه المواريث على ما أراد على ما فرض الله فله هذا الثواب ومن فائد هذه الآية الكريمة أن قسمة المواريث من العبادات. تأخذ من ترتيب الثواب عليها وواصل ذلك بأنه ضاع ومن فائد, من فائد هذه الآية عناية الشرق بإيصال الحقوق إلى أهلها لأن حقيقة المواليد أن توصل الحقوق إلى أهلها والله عز وجل حكم عدل يريد من عباده أن يوصلوا الحقوق إلى أهلها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله ولهذا عطف عطفها كل واو الدالة على الجمع والاشتاق فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام لرجل قال له ما شاء الله أشئت أجعل كميل الله ندا بل ما شاء الله وحده فالجواب أن الأمور الشرعية لا حرد أن تقلن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرب سبحانه وتعالى في الواء وأما الأمور الكونية فلا جزء لأنها من خصائص روبية وفعل العبد بعد فعل الله أما الحكم فإن حكم الرسول حكم لله ولهذا قال الله عز في القرآن ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسول، وقالوا حسبنا الله سيعتينا الله من فضله ورسوله لأن هذا إتيان إتيان شر إتيان زكاة والاموال الشرعية أما الأمور الكونية فلا لأنها من خصائص الغبية فلا بد أن يكون فعل العبد بعد فعل الله ما شاء الله وشئت هذا لا يجوز لأن تجعلت مشيئة الرسول كمشيئة الله وليس كذلك لكن فعل الرسول كطاعة الله من يتي الرسول فقد أطاء الله جعل الله الطاعة الرسول طاعة الله نعم من هذه بلايات الكريمة اثبات الجزاء يوم القيامة لقول يدخله جنات ووجه ذلك ان ادخال الجنات ليس في الدنيا وانما هو في الاخرة ومن فوائد هذه الآيات الكريمة بيان نعيم هذه الجنات وأن الأمهار تجري من تحتها وأنواع هذه الآيات معروفة من الثيات الأخرى ومن فوائدها دوام نعيم هذه الجنات لقوله خالدين فيها وهل الخلود هنا مؤبد أو مؤقت مؤبد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في عدة آيات من القرآن وأجمع عليه المسلمون على أن نعيم الجنة مؤبد ولن يذكر ذلك خلاف وقوله ومن فوائدها أن هذا النعيم هو الربح العظيم الذي لا ماتله شيء لقوله وذلك الفوز العظيم و نسيت أن أعرف هذه الجملة ذلك الفوز العظيم فكيف نعرفها نعم لا ما تصيب طيب تأس المشارة مبتل الفوز خبر منتدى صفة للفوز طيب لو قال قائل ذلك الفوز الفوز بدل من أو أو عفّيان أو نعت لذلك ويكون من ذلك الفوز هو العظيم لكن صالحا لكن المان الأول أحسن المان الأول أن الأعراب الأول أحسن ثم قال الله تعالى وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودًا يُدْخِنُهُ نَارًا خَالِدًا فيها وله عذاب مهم المعصية مخالفة الأمر أو الوقوع في النهل فمن ترك الواجب فقد عصى ومن فعل المحرم فقد عصى ونقول في قول من يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ما قلنا في قوله وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إلا أن العلاب هنا يختلف فإن يعصي فعل الشرط مجزوم بإيش بحذف حرف العلة وهي وقوله ويتعدى حدوده يتعدى عندكم بالفتح كيف صح الفتح مع أنها معطوفة على يعصي المجنون مع... يعني مجنون بحذف الالف وأصلها يتعدى عنها وقد يتعدى حدوده أي يتجاوزها والمراد بالحدود هنا العوامل أو النواهي نعم لا اله يتعدى حدوده ما قلنا قبل الأوام نعم ماذا من يقرب حدوده يدخله ناره قال من يتعدى حدوده أي يتجاوز ما حده أمرا ما حده بأوامر يدخله نارا خالدا فيها هذه جواب الشر والنار معروفة هي هذه الجسم المنتهب الحار أو نقول معروفة وكذا نعم معروفة وكذا كما نقصنا فوقنا والعرض تحتنا نعم يرسلنا خالدا فيها هنا قال خالدا وهناك قال خالدين في جنة، فهل هناك يعني نكتة يعني قصي فائدة أو حكمة؟ الجواب نعم، لأن أهل جنة يتنعمون باجتماع بعضهم إلى بعض، ولهذا قال خالدين فيها. أما أهلنا بعيرب الله فقد ورد أن كل واحد منهم في تابوت، لا يرى أحد ولا يراه أحد. اللهم إلا على سبيل التقريع فهذا هو السر والعلم عند الله في أن أهل جنة قال لهم فيهم خالدين وأهل النار قال خالدا فيها وله عذاب مهين، يعني مع مع خاله النار وخروجه فيها لا يبقى مستقرا أبدا بل هو معذب عذاب إهانة فيكون عذابا جسميا وعذابا قلبيا نفسيا لأن العذاب الجسدي أهون من العذاب القلبي والعلم خلف ولهذا قال العلماء ينبغي أن يختنى الإنسان وصي لأن ختان الصغير ليس فيه إلا الألم الجسمي المال الكبير إذا هوطنه كبير صار فيه ألم جسمي وألم نفسي قلبي يفكر رب يفكر وربما هذا جرح نعم يزداد ربما يموت وربما وماش بالذات لكن الصغير إذا برد عليه سكت وإذا صار عليه وجع صاح ولم يمشي أو مش أو مشينا ما يستطيع يمشي سكت المهم أن عذاب أهل النار والعيادة الله عذاب مهين أي دوء هانه لأنهم يقررون ويبخون في هذه الآية الكريمة فوائد منها أن معصية الله عز وجل سبب لدخول النار نقول هو من يعصد الله يدخله الآن خالدين به وإنما قلنا سبب لأنه قد يتخلف بوجود مانه وهو عفو الله عز وجل في غير الشرك أما الشرك فلا بد أن يدخل صاحبه النار ويخلد إنهم يشتك بالله فقد حرم الله عليه جنة وموهمنا وعلى هذا نقول المارسة إن كانت دون الشرك فهي سبب لدخول النار وليست يعني وليس أدخل نار بها إذ قد يعفى عنها وإن كان الشركا فهي سبب حتمي لا بد أن يدخل صاحبها النار, صاحبها النار ويخلط فيها وإن فائد الآية الكريمة تحريم الوصية للوالث تحريم الوصية للوالث كيف ذلك؟ لأنك إذا أوصيت للوارث تعديت الحدود فإذا أوصت المرأة لزوجها بالثلث كان له على مقتره الوصية ثلث ونصف وهذا تعدل الحدود ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوالد نعم لا يوجد سبب للخلود هذا عندنا على على قوله تعالى إن الله لا يشرك به هل هذا الشرك عام أو مطلق نقول إنه عام صار الشرك الأصلا الشرك ولو كان أصلا لا يؤخر وهذا اختياس من الدين رحمه الله نعم كيف يمكن حصرها يمكن من ادله من الادله كل ما اطرق عليه شيء اسم شرك وهو لا يخرج من له فهو فهو شرك اصغر نعم اخبار الجن المغربيه ما خرج هذه عباره انهار المغربيه ايه ورد في حديثها ورد فيها حديث ايش؟ نعم. سبحان الله لا اله الا الله سبحان الله وبحمده ونسعى في الاوامر. لا تظنوا ان يتقن هذا الشيء. دار تكون في الاوامر تكون في النواه. هنا الان. شيخ هادي الاهادئ في الأوامر نعم. وفعل الاوامر وفعل, الأوامر وفعل الأوامر. طاعة لكن ربما يدل عليها قوله هو من يعصر الله ورسوله فهدعاج عدوده فهدعائه نعم تدل على هذا صحيح هو ترك الواجب وقومه في النهي وفي النهي وفي النهي تركه للواجب يعني لأنه يجب عليك الكف نعم ابن عباس من ترك شيئا مسكي او نسي من ما فليقدم نعم وقال في المسوم الندام من فالم نعم ايش يمكن اقول يمكن نعم لا وصل في يوصيها او قال لا يوصي ان اي وقت الله يعني اللي يوصي للوارثة أعطوها أكثر من ما يفرغ الله له, له. فهو سعد للحديد الله نعم أقول له من إيش من جنة كل الواجب يعني قال رجل, قال رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أن أحرمت الحلال وحرمت الحرام وأدخل الجنة قال نعم فالإنسان إذا حرم الحلال وحلل الحلال وفعل الواجب يدخل الجنة لكن هناك هناك أشياء قد تكون مانع من ذلك هل كل من فعل الواجب قام بنا ينبغي بفعل الواجب يكون تقصير كثير ولهذا جاء في الحديث إنك إنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقت منها نصفها أو ربعها أو عشرها وهذا يدل على أن الأسلام قد يصلي وتكون صلاته مزئة مصبتة للواجب لكنه لا يحصل على الثواب. قال العلماء أن قوله تعالى تزائم بما كنتم تعملون وقوله صلى الله عليه وسلم ليس واجنة أحن بعمله إن جمع بينهما أن نجعل الباه في قول تزائم بما كنتم تعملون للسببية وأن نجعل الباه في قوله ليس واجنة أحن بعمله للمعاوضة والبدل فإنه لو قول عمل بالثواب لا أحظل لا أحظل لا أحظل ثواب العمل وعندكم مقابل الله ثم إن توفيق الإنسان للعمل الصالح نعم يحتاج إلى شكر نعم نعم وإلى هناك النات نشكره يقول لأن ان, أن يشرك لي فعل دخلت عليه دخل عليه حرف مستن فيؤول أول, أول اشراط ال وايش صار في النكره في سياق ان النفي فتكل العموم هناك يعني ولكن في نفس من هذا الشيء لا تكون النفايه او بشكل اضطراري لا اقل الشرك الاثر اكبر من كذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ان احلف بالله كاذبا احب اليي من ان احلف بغيره صادقا نعم قلت بتبسير خالدة أنه أن كل ورد كلنا من الناس في ساقوة الله عزيز كيف نجمع من هذا ونقر الله السوداء القنادة أهل النار يحوزن كأنه فيه عريضا من النار يقول على أنه جمعاتنا نعم نعم الصوت والحناسة نعم قلنا إلا أن شاء الله أو كلمة نحو ثم... نعم نعم نعم نعم ان شاء الله مش ولي حديث عليه الحاجه صلى الله عليه وسلم قال قال رب لقد خطت الذي في شاننا فقال, فقال ومن يعصيهنا فقد غوى نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خطيب انت فكن فمن يعصي الله ورسوله فقد غوى نعم هذه عا ماذا ايش لماذا أنتعلم على هذا الحقيق؟ أحسن ما في جواب عن ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عليه شرا لكون المقام لا يقضي هذا المقام يقتل المفصل ويبسط لأنه ربما تخاطب القوما بمثل الحقيقات فيظن أنه لا يكون غير إلا إذا كان الأمر من الله ورسوله فلكل مقام مقاما فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما أثنى عليه شرا لكونه لم يستعمل خطبة في في, في السياغ المناسب لا لأن هذا من نوع مو... لأن الله عليه الصلاة والسلام نفسه وقالها نعم شكرا الله إليك تروا بعض الغلمة في هذه الكريمة لا يدعنا رسوله صلى الله عليه نعم حيث قال لا يدعنا قائل إن بريه صلى الله عليه وسلم قال عليه أنو لا يدعنا رسوله صلى الله وسلم وليعصينا ثم قال فقد غوى فكأن يعصينا صار نفوفا على يغيب. الله قايده قايده. هذا يحتاج إلى إثبات أنه سفهت هذه واحدة ثم إن إن إنسان لو سكت لنتكلم قال وَمَنْ يَعْصِينَهُ ثُمَّ قَالَ فَقَدْ غَوَى يَعْلَفُ أن هذه مفرح على ما قبل نعم. عند كتابة السلاحيات التعاطفية المقصود عليها ذلك الله محمد. عين هذه هذه غلط هذه غلط وواجب زلك لأن الذي لا يعرف محمد صلى الله عليه وسلم يظن أن هذا أن هذا في مستوى واحد نعم ان لله ما النار لا اجنوا النار مين مثل الحب اجنوا ناسين وبس والخوف كهذه كنا نحن كنا تعالي المرأة كالرجل في هذه العلوم الشرعية، لكن في العلوم الأخرى كالهندسة و... والعلوم الرياضية وما شبه ذلك، لا نرى أنها تستمر فيها، لأن هذا سوف يجبرها على أن تتراضف. وتاتي غدا ل الاراضي المخططه للبناء لتقيسها وتمثلها وما اشبه ذلك <تصفيق> نعم لا اضطب لها ضروره اضطب لها عشان تتعلم لانه لأن النساء يصبن الرجال بال اكثر من الرجال والمرضنا كثيرا تشئ إلى النساء نعم او <تصفيق> نعم يعني إذا أفنى عليه الناس فرح ده ده لا هذا لا ينافع حسن لي الإنسان يحب أن يزفع عن نفسه ويحب أن يثني عليه الناس وعمر رضي الله عنه عندما قال ابنه عبد الله حين عرض عليه النبي عليه الصلاة والسلام شجرة مثلها مثل المؤمن وتنازع الناس هذه الأشجار وقع في قلبها أنها أنها النخلة لكن لم يتكلم لأنهم صديق فقال عمر لو أنك قلتها لكان كذا وكذا يعني مما يفرح به وهذا لا بأس من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن وهذا أيضا الناس على للإنسان من عاجل بشر المؤمن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر وأنواع البشرى كثيرة منها المرائي ترى للرجل مرأة صالحة، ومنها أن يرى أثر الطاع على قلبه بالنور والإشرار، ومنها أن أن الناس عليه ويكون له القبول، فأما على البصيرة نعم. يقول لو أن شخصا من أعضاء مطبحي المجلس الجامع يقول لو أن جامعنا بجبرني عن البحث مع الاستاد ما بحث لي علمي بأن السائل فيها فريضة. ان هذا يريد ان اصرم الدنيا شنو هو يريد الوصول إلى هذه الشهادة التي احلهه الموسم الذي يريد أن ينفع الناس به وكثير من كثير من علوم الجامعة ما ما ما يريدونشان ام فصولكم هذه الامم هذه فصولك وشي بالك في فكريه شويه طيب مشان طيب هذه نيه خالصه نعم <تصفيق> واشتغلون في هذا يقول الرجل تعبك لله من أجل أن ينال علم لأن الله قال والذين اهتدوا زادهم وزادهمهم كلا نقول نعم هذه نية طيبة والدريع على هذا أن الله يرغب في العمل الصالح فلن نعينه حياة طيبة وأنه ورع الحدود العقوبات الشرعية لفعل المنكر كما أن الزاني مثل لو ترك الفناء خوف من الله لكن كونه يخشى الحد ايضا يؤثر على على تركه أو في تركه بس بأس كيف طيب العلم العين نفسه عباده الان نفسه عباده فلي الذاتي يا قوم إن الله يحييكم ويكتب لكم في كتاب الله حكاية أصحاب النوم أو يجعل مكافحًا سبيله ولدان يأتين من فسألوهما فإن كبروا فتعرفوا عنها. الله حت هو ورحيم انما التوبه على من توب الىنا ننسى ارجال تلك السكوت الذين من قريب كن يتون من قريب فولا يسون وضع عليهم وكان أعوذ بالله من الشيطان الغجيم قال الله تعالى واللاتي يأتينا فاحشة من نسائكم فاستشدوا عليهنا أربعة منهم اللاتي جمعوا التي نعم ايش فوائد ما أخذناها ما أخذناها نعم قال الله تعالى وَمِنْ يَعْصِلْ لَهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدِّ حُدُودَهُ يُدْفِلْهُ نَاراً خَالِبٍ فيها وله عذابهم من فوائد هذه الآية الكريمة تقسيم المخالف إلى عاصم ومتعدل الحدود عاصم ومتعدل الحدود فالمعصية هنا فعل محرم وتعدي الحدود ترك الواجب ترك الواجب أو الغلو فيه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن معصية رسول الله معصية لله كما أو كمعصية الله لأنه قرنها بمعصية الله بحرف نقتضي التسوية ومن فائد هذه الآية الكريمة أن من جمع بين الأمرين المعصية وتعدي الحدود فإنه يدخل النار ولكن هل هو دخول أبدي أو دخول مؤقت؟ يقال حسب المعصية لأن الله ذكر في الآية التي قبلها أن من أطاع الله ورسوله دخل جنات وهنا قال من عصى الله ورسوله دخل النار فيقال الطاعة الغالبة يدخل فيها صاحبها الجنة بدون أن يدخل النار والماصية الغالبة يدخل فيها الغالب الماتل أطاعها يدخل فيها النار كل في الجنة والجامعة بين الطاعة والمعصية، نعم هذا يدخل النار والجنة، <تصفيق> لأن لأنه وجد فيه سبب دخول الجنة والنار، فيعطي <تصفيق> الحكم جزاء مثقل، وعلى هذا فالعاصي معصية مطلقة والمتعدي للحضور تعديا مطلقا. هذا يدخل النار ولا يدخل الجنة والذي جمع بين معصية والطاعة إن غلبت الطاعة لم يدخل النار وأن غلبت المعصية دخل النار بقدر دمبه وخرج منها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الخلود في النار لقوله خالجا فيها وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن الخلود في النار مؤبد في آيات ثلاثة من القرآن في سورة النساء وفي سورة الحجاب وفي سورة الجل، ففي سورة النساء قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا <تصفيق> لم يكن الله ليغفر لهم يأتيهم طريقه إلا طريق جهنم ما خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسير وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى <تصفيق> ابتهاج إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ولي ولا نصير وفي صد الجن قال ومياص الله ورسوله فإن له نار جهما خالدي خالدين فيها أبدا وإذا كان الله تعالى ذكر التعبيد في آيات ثلاث فإن كور فإن أي قول يخالف ذلك فوساقط لأن من اللزوم الخلود لزوم المكان إذا قال هذا خالد في النار أبدا لازم أن يكون المكان الذي يأخذ فيه إيش مؤبد مؤبد وإلا فلما للتأبيد فالقول لب لبعض العلماء أنهم خالدون فيها أبدا ما دامت باقية قول ساق لا وجه له من النظر لأن الله صرح بالتأبيد تأبيد الخلود ويلزم من تأبيد الخلود في المكان أبدية المكان وإلا لم يكن إثابة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين في النار والجنة بالله يعذبون عذابا مهينا عيد دائهة دائهنة ليس مكرمين فإن قال قائل كيف تجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم ثم صبه وقرأ أسه من علاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم فالجواب من أحد وجهه إما أن يكون ذلك على سبيل التهكم به وإما أن يكون هذا ليذكر حاله ليدكر حاله في الدنيا يعني أنت العزيز الكريم في الدنيا حتى زاد حسره وهو أنه كان في الدنيا عزيزاً كريماً والآن ذليلاً مهيناً وكل الأمرين ورعاه بالله كل الأمرين يحصلان لهذا الذي يوجه لهذا الخطاب يصب من فوق رأس الحنيف ثم يقذق فأنت العزيز الكريم لا شك أنه سوف يرى أنه يقابله ذلك على سبيل التهكم ثم يذكره أيضا حاله في الدنيا وأنه في الدنيا عزيز المكرم والآن وصل إلى هذا الحد من الهام ثم قال الله تعالى والتي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة من التي ملتجأ وخبره جملة فاستشهدوا وهنا يطلب لماذا اقترنت الفاء في خبر المبتدع؟ والجواب عن ذلك، والجواب على ذلك أنه لما كان المبتدع سماً موصولا كان مشبه الجسم الشرط في العموم، فأعطي حكمه واقترنت الفاء بخبره، ومنه قُرُؤُ في المثال المشهور الذي يأتيني فله درهم فإنه نائب مناب قولك من يأتيني فله درهم فالنصول لما أشبه السرطة في صار دخول الفاء في خبره فتأخول الفاء في جواب السرطة وقال هل لا تيأتين الفاء هل لا تيجم جمع يجم جمع التي لكنه على غير قياس لأن هذه الأفعال غير مش هذه الأسماء غير مستقاة وقوله يأتينا الفاحشة الفاحش الفاحش ما يسافحش ما يسافحش شرعا وعرفا شرعا وعرفا والذي سافت شرعا يسافحش عرفا في أعراف المسلمين لا في أعراف غير المسلمين وإنما قيدنا ذلك لأن نزلنا فاحش شرعا وفاحش عرفا في عرف من لكن بعرف الكفار ليس بفاحش ومن هنا نعرف أن قول رسول عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسه وكرهت أن يطلع عليه الناس أن هذا خاص بمن، من المسلم الذي يكره الأذن ويخشى أن يطلع عليه الناس بحرية الأذن، وإلا فإن الكافر لا يحوك في نفسه الأذن. طيب، قول الفاحشة ما المراد؟ قول ما المراد بالفاحشة هنا؟ يعني معنى فاحشة ما يسفحص معناها؟ ما يسفحص شرعاً والمراد بها الذنات. مراد بها الزنا، ودليل ذلك قوله تعالى: ولا تقرب الزنا إنهم كان فاحشين. وعلى هذا فتكون آل للعهد، نعم للعهد الذهن، لأن لم يقر، لكنه مع معروف شرعًا، وإنما قررنا ذلك لرد قول من يقول كأب مسلم. الخرساني قال إن المراد بها السحاق السحاق بين النساء ولكن هذا بعيد من الصواب ولا نسيء أحد من الصحابة والتابعين من علم والصواب اللي مراد بها الفحشة إيش الزنا والدليل ولا تقبل الزنا إنه كان فاحشة وقوله من نساءكم المراد بها الجنس يعني جنس النساء سواء كانت من زوجاتنا أو من غير الزوجات وقول من نسائكم من هذه بيان للموصول في قوله اللاتي يأتينا الفاحشة فاستشهدوا إن أربعة منكم استشهدوا أن يطلبوا شهادة أربعة وأربعة هنا عدد يدل على أن المعدود مذكر بدر ما ودعه لا أنا مش أرى بدر لعلا نصبار نصبار يعني فلو جاء مرفوعا لم يكن دالا على أن المعدود مذكر لا. لأن العدد المؤنث يكون ما دعوه مذكرا في مدن عصر فتقول تسعة رجال وتسع نساء واضح طيب أربعة وقولة أربعة منكم استطاب المسلمين لأن من شرق الشهادة ولسيما في هذا الأمر العظيم أن يكون الشاهد مسلما فإن شهدوا يعني شهدوا على فعل فاحشة فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أمسكوهن في البيوت الخطاب هنا أمسكوهن عام فمن الذي يقصد به الذي يقصد به ولي الأمر ولي الأمر إما الخاص وإما <تصفيق> العام وقالوا أمسكوها في بوشة مبيت أي أمسكوها في بيتها احبسوها لا تخرج لأن ذلك وسيلة إلى تقليل الزنا. هي تبقى محفوصة في بيتها لا تقل فتبتن الناس وتبتن حتى يتوفاهن الموت يتوفاهن يقضل يقال توفيت حق من فلان أي قبضته وقوله الموت أني ملك لي. الموت كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت ولكنني يعبر عن ذلك بالموت توصل حتى يتوقعهم الموت والموت هو فقف الحياة وللك بخروج الروح من البدن لأن روح بالبدن عارية متى دعية خرجت أو يجعل الله له سبيلا أو هذه حرف عطف ويجعل ما طوف على يتوفى فهي منصوبة يجعل الله لهن سبيلا أي يصير لهن سبيلا أي طريقا للخلاص من هذا الإمساك وقد جعل الله لهن سبيلا لماذا؟ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة ورجم فتبين بهذا أن المراد بالسبيل ما شرعه الله تعالى من من حب الزاني جلدا وتغريبا أو رجما وتغريبا ثم قال واللذان ما خلوه أجل نفتحها بالأسئلة هم واللذان يأتيانها منكم فآدوهما اللذان في مقابل اللات تكون للذكور ولا للإناث للذكور ولكن المقابلة ليست بتام هنا قال اللذان وهنا قال اللات فلماذا؟ قال بعض العلماء إن المراد باللدان هنا الزانية الزاني والزانية ولكن الزانية سبق حكمها وهي أنها تحبس في البيت والزاني يؤذى ولا في البيت وقال بعض العلماء المراد بهما اللوض اللوضي يعني الفاعل والمفعول به، فاعل ومفعول به، وأضاف الاتيان إلى المفعول به مع أنه مأتي، لأن القابل كالفاعل، القابل الراضي كالفاعل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "ما وجدتموه يعمل أعمال قملود فقتلوا الفاعل والمفعول به"، والصحيح هذا، صحيح أن اللذامي. يراد بهما اللائطان الرجل يلوط بالرجل العياد بالله ولكن يبقى نظر الأصل لماذا عبر في حق النساء بالله وفي حق الذكور باللدان لأن فشو الزنا في النساء أكثر من فسول اللواط في الدقور، وكانوا في الجاهلية لا يعرفون اللوطيه، حتى أن البعض يقول لاولى لا أن الله قص علينا ما قص من نباع قوم لوط، ما كنا نتصور أن هذا قال، لانه من يتصور أن رجلا يرضى أن يفعل به كما يفعل المرأة هذا شيء نسي. يعني مستحيل فطرة ومستحيل شرعا فلذلك عبر عن اللواط بأدنى ما يمكن أن يتحقق به ما هو أدنى ما يمكن أن يتحقق به إثنان بخلاف الزنا في النساء فإنه كثير والذان يأتيانها منكم يأتيانها الضمير عدعال الفاحشة وفاحشة تجاهي اللي وقت وهي أعظم من فاحشة في الزناء والدليل على عظمتها أن نوتا قال لقومه أتأتون الفاحشة وفي الزناء قال الله عز وجل إنه كان فاحشا من فواحشة أما هذا فقال الفاحشة لأنها ولياذ بالله مستفحشة في عقل كل إنسان ثم إن نزل جنسه مما يباح بالعقد واللواط لا يباح بأي حال من الحوال لا بعقد ولا برأي فكان أفحش والذان يأتينا منكم فآذوهما آذوهما بماذا بالسب والتعيير والضرب والإعراض على سبيل, على سبيل التازيل والهجر وما أشبه ذلك المهم افعلوا ما يتأديان به فإن تاب وأعرضوا فإن تاب وأصلح فآعرضوا عنهما إن تاب مما وقع منهما وأصلح عملهما في المستقبل فأعرضوا عنهما لأن التائب من الدم كمن لا ذنب له فيورد عنه لأن السبب ما دام موجودا فالمسبب يتبعه فإذا زال السبب زال المسبب إن الله كان توابا رحيما إن الله كان توابا توابا صيرة مبالغة وذلك لكثرة توبته وكثرة من يتوب عليهم فالذين يتوب الله عليهم لا يحصل وتوبة عز وجل لا تحصل فلهذا أبر بصيارة المبالاة والتائب من توبة الله على العقد نوعان توبة قبل فعل التوبة وتوبة بعدها فالتوبة التي قبلت للتوبة معناها التوفيق لا قبلة للتوبة معناها التوفيق للتوبة كما قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوف والتوبة التي بعد التوبة هي قبول التوبة كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده والله سبحانه تعالى تبواب بهذا المعنى وبهذا المعنى فهو تواب أي مهيء للتوبة في من شاء من عباده وتواب أي قابل للتوبة ورحيما أي ذو رحمة يوصلها إلى من شاء من عباده كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وفي هذه الآية شيء من الإشكال وهو قوله كانت تواب طحيل فإن المعروف أن كان للمضي ويفهم منها أن هذا الوصف كان فزال كما لو قلت كان فلان طالب علم يعني فيما مضى أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأن كان قد يسلب منها أو قد تسلب منها الدلالة على الزمن ويكون المراد بها تحقق الاتصال بخبرها وكل ما مضيف إلى الله من هذا التركيب فإن هذا هو المراد به إن الله كان رفوع الرحيم وكان الله على كل شيء قدير وكان الله بكل شيء محيط وما أشبه ذلك المراد أنه متصف به أزلا وأبدا، ولكن أثك كان لتحقيق اتصافه بهذا الوصف. نعم. لا بعد قدر. نعم. لكن هذا ح هذا حكم سائر الكلامالا ان شاء الله. نعم. ايب يجي ان شاء الله ما اخذنا فوائد لا هذا شرح ايش ايش نعم نعم عطان غير مسدوق وقال في النار ان ربك فعاله لما يريد كبلا اكاد ما دامت السماء الفرق لأنه لما كان هذا فضلا بيّنه فضل ممتد ولما كان هذا عقوبة قال إن ربك فعال المارين فهو فعل هذا هذه العقوبة لأن ذلك مكترى إرادتي فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس في التوبة للذين يحملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أمي تبت الآن ولا يموتون وهم كثار أولئك أعدلنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحولكم أن تردوا النساء كرها ولا تعقلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيكموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمأروف فإن كرفتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه طيرا كثيرا أعوذك لنا من الشيطان الرجيم سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة التي يزنين علي هدى الله لا الاشهاد لإثاث نعم تمام ما هي السبيل التي جعلها الله لهم نعم. في حديث عبادة صالت نعم نعم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله سبيل جلد سنة سنة. هل يعتبر هذا من النصر تقول هنا لماذا لماذا نعم الحكم الأول مؤقت الحكم الأول موقت ليس عاما في كل وقت في حيث يكون قوله أمسكونا بموت قيانا بذلك. طيب قوله هو اللذان يأتي أنا منكم ما يراد به أما أو أين قيل أنه الرجل يأتي الرجل نعم قناء على الثانية خال ما حررت بنعل الثاني كيف أخرج اللذاني يأتي أنا منكم يعني يقول من اللذاني يأتي منكم يعني اللذاني يزني؟ نعم. يكون الوضع يود فقط. تحمص حتى يأتي الله ميت حتى يجوف الموت عجل الله لنا سبيه. نعم. الرجل دعت الرجل هذا وجه هذا ما في إشكال الإشكال على قول من يقول إن المراد باللذان يأتيني منكم هم الزانية حم لأنه سبق حكم الزانية أقول لدارك طيب لماذا عبر بالجمع النساء وفي دثنة الرجال لأن في النساء يقف كثير الزنة النساء أقفل ليه <تصفيق> فإن البغاء في الجاهليه كدراات منتشره طيب <تصفيق> انا اقول بأن مراد ان الذين ياتين منكم الرشده في كيف يا يا سلامه أن يكون الماتي اتيا أحسن كان الماتي هل بأخذنا فوائد ما لم أخذناها كلها؟ كلها أتين؟ أعوذ الله السميع لأمني قال الله تعالى وَاللَّا تِيَاتِينَ لَفَنَحْنَشْتَكَ إِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى أَحْلِهِ من فوائد هذه الآية تركرينا عظم الزنا وأنه من الفوائش <تصفيق> لأنه بالاتفاق أن مراد بذلك الزنا والقول بأنه سبحاق قوم ضعيف لا يمعول عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد في الزنا من شهادة أربعة رجال عجول بقوله فاستشهدوا عليهن أربعة وقوله منكم الخطاب للمؤمنين والصحابة كلهم عجول أو نقول إن إنه منكم خطاب للصحابة كلهم وتحمل يحمل هذا الإطلاق على العدالة كما قال تعالى وَأَشْهِدُ دَوَيْ عَدْنُ ومن فائد هذه العادة الكريمة الإشارة إلى أن الرجل أقوى في الشهادة من المرأة وأثبت وذلك لأن الله تعالى لم يعتب في الزناء إلا شهادة الرجال ومنها أن الحد يدرأ بالشبهة أن الحد يدرأ بالشبهة وذلك لأن اشتراط أربعة رجال من أجل إثبات الشهادة وشهادة النساء الأربع فيها شبهة لأنهن بأن لم يضبط كما قال تعالى أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا شك أن الحدود تدرب الشبهات، ولكن يبقى عندنا مناط مناط الحكم بمعنى ما هي الشبهة التي بها الحد فمن العلماء من تشدد، من توسع فيها، من توسع فيها حتى قال إنه لو استأجر أمراءا للزنا فزنا بها فلا حد عليه لأن استجاره إليها شبهة. لمن يستعجر بي فلنسكنوا به ومن العلماء من توسط ومنهم من شدد والغالب أن الأقوال إذا اختلفت على ثلاثة أن الوسط هو صدي هذا هو الغالب ومن فائدة هذه الآية الكريمة أنه لا بد من تصريح الشهداء الشهادة في باب السنة لقوله فإن شهدوا ولهذا يجب أن يقول الشهود رأينا ذكره في فرجها قد أدخله فيه كما يدخل الميل في المثلى فلا يكفي أن يقول أن يقول الشهود رأينا رجلا على امرأة وهما عراة ورأينا ذكره بين فخذيها ما يكفيها لا بد من التصريع الجماع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعذ قال أنقتها ذاتك أو ذاتك أو قال لا ذاتك ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في زمنه إنه لم يثبت حد زلنا بالشهادة إلى يومنا هذا لم يثبت بالشهادة لماذا؟ لأنه صابه صابه طيب فإن قال قال هل يمكن أن نثبته في التقاط الصورة؟ قلنا نقول بذلك لكن لما تبين لنا تبلجة المصورين قلنا لا نثبت. أتعرفون تبلجة؟ يعني يجمعون، يلفقون صورة ويجعلون يجعلون على امرأة قد جمعها وهو ولسنا من الكلام. ومشكلة التبلجة هذه صلى الله عفنه شرها. بدأوا يبلجون الكلام الآن. كما قيل لي يأخذون مثلا من كلامي. حرف حرف من كلمة من الكلمات وحرف من كلمة أخرى وركبون بعضهم على بعض ويشون خطبة بصوتي على ما يريدنه عرقتهم يجمعون حروف ثم يصنعونها كلمات على ما يريدون والصوت صوت وأنبرات كان أنبرات كلام فمشكل حقيقية أي إنسان يريد أن يت يتقوى على شخص لا يمكن لكن أرض الله الله يجيب، فيرثها لهذه الألآت كما يهددون الآن بفرث الكمبيوتر حتى ناس من يشرهي أو أصل الناس من يشرهي. طيب من فوائد هذه العادة الكريمة أن حبس المرأة في بيتها. من من أسباب درء الفتنة. بقوله فأمسكوهن لأن هذا مؤمن عقوبا من وجه وكف لأسباب الفتنة من وجه آخر. ومن فوائد الآية الكريم هذه إشارة إلى أن البيت خير للمرأة. بقوله فأمسكوهن في غيور. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيوتهن خير لهم ومن فوائدها أنه لا يجوز حبس المرأة في بيتها بحيث تمنع من الخروج إلا إذا كان هناك فتنة وشر ويأتنى في الأصل أنها لا تمنع من الخروج من البيت ويؤيدها ويؤيد هذا أن الله تعالى أوجب بقاء أوجب بقاء المرأة المشافة عنها زوجها في بيته فدل ذلك على أن غيرها لازمها البقاء في البيت وهو كذلك فالبيت ينبغي أن نرغب النساء في البقاء فيه ولكن لا نزمه النبي ذلك ومن فوائد الآيات الكريمة مشعورية العقوبة بالحبس المؤبد توافقون على هذا او ان للعقوبة بالحبس المؤبد اصلا نعم. الثاني هو هو, هو الاقل ان للعقوبة بالحبس المؤبد اصلا في الشرع. أما أن يجعل ذلك مشروعا وهو قد نسخ ففي النفس منه شيء ومن فائد هذه الآية الكريمة إثبات الجعل لله عز وجل لقوله أو يجعل الله لهن سبيلا والجعل نوعا جعل شرعي وجعل كوني قدري فمن أمثلة الجعل الشرعي قوله تعالى جعل الله كهبة البيت الحرام قيام للناس وقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حان ما جعل أي جعلا شرعيا أما قدريا فإنه قد جعل ذلك البحيرة والسائبة والوسيلة والحان موجودا ومثال الجعل كوني أو أمثلة جعل الكوني كثيرة في القرآن مثل جعلنا نوما كنصباتا جعلنا الليل لباسا جعلنا النهار معاشا والأمثلة الكثيرة ومن فوائد هذه الآية الكريمه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل يعني إثبات صفة الفعل المتجدد لله واعلم أن الفعل المضاف إلى الله نوعان جنس ونوع جنس ونوع وفرق ثلاث نوعان جنس ونوع وفرق أما الجنس فهو صفة أزالية أبدية أي أن الله لم يزل ولا يزال فعلم فهو فعال في الأزل كما هو فعال في الأبد ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء القول لتسلس الحوادث في الماضي كما هي في المستقبل لكننا لا نعلم ما تسلسل في الماضي إلا ما أخبرنا به فقط وإلا فنحن نؤمن بأن الله لم يزل ولا يزر في العالم سبحان وتعالى الثاني النوع النوع مثل الاستواء العرش وهذا حادث فإن الله لم يستواء العرش قبل خلق العرش أما الأحادث كثير كان نزول السماء الدنيا كل ليلة، والمجيء للفصل بين العباد، والنزول السماء الدنيا عشرية عرفها، والغضب عند وجود السبب، والرضا عند وجود سببه، والضحك عند وجود سببه، والعجب عند وجود سببه، أشياء كثيرة، وقد أثبت أهل السنة وجماعة ذلك، وانكر هذا. الأشاعر والمعتزلة ومن سلف سبيله وقالوا لا يمكن أن نوصف الله بصفة حدوثية أبدا ولهذا يرون القرآن الذي بين أيدينا يرونه قديما وعللوا هذا الحكم الفاسد فقالوا إنا إن قيام الحوادث بالله عز وجل يقتضي أن يكون حادثا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، ولا شك أن هذا هذه علة عل عليلة بالمجتبى. من قال لهم هذا؟ فالكون الحوادث تقوم بالله عز وجل، وأنه لا فاعل مُريد دلين على كماله وكمال حياته. ولو تصور الإنسان ربا لا يفعل وربا يفعل لكن مقت اللفظة أن الثاني أن الثاني أكمل بلا شك فالصواب بلا شك أن أفعال الله سبحانه وتعالى كما تكون جنسًا تكون نوعًا وتكون قردا أحادث ثم قال الله تعالى والذان يأتي أنا منهم فآذوهما فإن تاب وأصلح فآذوا عنهما إن الله كان تواب الرحيم اللذان يستفاد من هذه الآية الكريمة أن اللواص له حكمان. الحكم الأول ما دلت عليه الآية، والحكم الثاني ما دلت عليه السنة. أما ما دلت عليه الآية فهو فهو أن الذي يتباهش من من الرجال يؤذى يؤذى بالقول، يؤذى بالفعل، يؤذى بالحجر. يؤذى أنواع الأذى، ف... و... وكثير من الناس قد تكون أذيته أشد من ضربه وأشد من حبسه، ومن فوائد هذه الأذكار الكريمة إيش؟ نعم، أما أما الحكمة الثانية سب سن فهو هو قتل المفقول الفاعل والمفقود به. قتل الفاعل والمفعول به. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجد تموه يعمل عمل قوم يقتل الفاعل والمفعول به. ولا يحمل هنا المطلق على المقيد. فيقال أقتل الفاعل والمفعول به إذا كان مقصني. كما هو شأن الزينة. وذلك لأن من شرط حمل المطلق على المقيم على المقيم أن يكون الحكم واحدا والسبب واحدا وهنا اختلف السبب والحكم فهناك السبب الزنا وهو فيه فرج يحل في جملة صح؟ متى يحل؟ يعقد النكاح الصحيح أو مكلمين، وهذا استباحة فرج لا يحل أبداً. كذلك أيضاً هذا هذه الساحة سؤالياً لله يعسر التحرز منها، بخلاف أذنا، لأنها تقوم بين الذكور، ومن يحبس الذكور بعضهم عن بعض. ما إذا لم تعرف تعرف منها صعب فإذا لم يكن لها عقوبة راجعة قوية انتشرت في المجتمع وإذا انتشرت في المجتمع فسد الرجال والنساء بس الله العافر لأن من عقوبة اللوث أن لا يشتهي النساء فإذا لم يشتهي النساء رقة النساء متعطلة وحصل الشر والفساد والدليل من العقوبة النوضي أن ينزع منه شهوة النساء قول نوضي لقومه أتأتون الدكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم فهم لم يذغوا النساء إلا لأنها صلبت شهوات النساء من نفوسهم وإلا فإن الإنسان من فطرته يمين إلى النساء وهذه العقوبة إذا انتشر في مجتمع فسد فزد رجاله ونسائه وتعقلت المصالحه فلهذا كانت الحكمة تقتضي القضاء على هذه الجرثومة الفاسدة قتل ولا صبح أن يحمل هذا المطلق على المقيد لما علمتم من اختلاف السبب والحكم. وقد ذكر شيخ الإسلام نحول الله أن الصحابة أجمعوا على قت الفاعل والمفروض به إلا أن مُختلف في كيفية القتل فمنهم من قال بالقيام من شاهق من أعلى مكان في البلد ثم لتباعني بالحجارة ومنهم من قال بالجمال ومنهم من حرق اللوث الفاعل ومفروض به لأن عقوبتهما عظيم، لأن لكرمتهما عظيمة مُنكرة. سماها نوط الفاحشة. وذكر كتاب الله إنه كان فاحش، والأول أشد. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن من تاء وأصلح وجب الكف عن عقوبته. من تاب واصلح واجبه تقوى عن القبل. واصرح الله تعالى في آية المحاربين في سورة المائدة أن ذلك مشروط بما إذا تاب قبل القدرة عليه. قال تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدر عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. اما لو تاب بعد القدره فانه لا يرفع عن لا ترفع عنه عقوبه لكن الذي يغفر من السنة أنما ثبت بإقرار ثم تاب لأنه يتوق ودليل ذلك حديث ماعز بمالك رضي الله عنه هنا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأقر عنده بالزنا فأمر برجمه فلما أذلقته الحجارة يعني أصابه مصر مس... مص الحجارة هرب ولكن الصحابة لكون رسول عليه الصلاة والسلام أمرهم برجمه قال لا من تنفيذ عمل الرسول عليه الصلاة والسلام فنفذوا الرجم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال هل لا ترد سموه يتوب الله عليه فدل ذلك على أن المقرب الذنب إذا رجع إذا تاب وإذا رجع إذا تاب ولو في أثناء الحد فإنه يصح يتولى الله عليه. طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن التوبة من الذنب لابد أن يقرنها أن يقارنها إصلاح لابد أن يقارنها إصلاح لقول تاب وأصلح. ولكن كيف تكون التوبة؟, التوبة في مثل هذا؟ قيل إن التوبة في مثل هذا أن يراود فيمتنى أن يراود فيمتنى هرقتم؟ يعني مثل يقال لهذا المفعول به؟ يعني نريد أن نفعل به فإذا امتنى تل ذلك على توبته ويقال الفاعل هذا يريد أن تفعل به فإذا عبا فهذا توبته وكذلك يقال بالزانية بالزانية لكن هذا القول قول منكر تعيد عن الصواب لأن المراودة لا تكون إلا في حال هل ألسى كذلك من الواحد يجيب يراود شخص أمام الناس ستكون في حال السر ثم إن المراود إن كان المراود أهلا للفعل يعني يتوقع منه أن يفعل فإنه قد يستجيب وحينئذ تقع الفعل وإن كان المراود ليس أهلا لأن يفعله فسينتبه المراود أن هذا يريد أن يختبره فينتنج وبهذا نعرف أن هذا القول لا أساس له من الصفة ولكن التوبة كغير من ذنبه التوبة من هذا كغير من ذنبه إذا عرفنا أن الرجل عزف من هذا الشيء وصار لا يذهب إلى المجالس الذي فيها هذه الفاحشة، وما أشبه ذلك، عرفنا أنه تاب، ولهذا قرن التوه هنا بالاستلح، فلا بد من شيء يدل على أنه تاب، وهو استحق العمل والبعد عن هذه الفاحشة، ومن فوائد هذه العائلة الكريمة إثبات أن الحكم يدور مع سببه. وجودا وعدم وده أنه قال إن تاب وأعضرات وأصلح فآدب عنه إن تاب وأصلح فآدب عنه إذن لما زالت العلة زال الحكم وهو كذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ولكن إن كانت العلة منصوصة أنصوصا عليها، بما أنصوصا عليها، فإنه فإنها إذا تخلفت فلا بد أن يتخلف الحكم، وإن كانت مصنبطة فلا ينبغي أن يتخلف الحكم بتخلفها، لأنه من الجائز أن لا تكون العلة شرعا هي هذه العلة المصنبطة. فنولغي حكما من أحكام الله ثابتا بمجرد الحكمة. أما لو نص عليها فإن هذا الحكم يدور مع مع مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة ثلاثة جثام دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه فإن هذا يدل على أنه لو كان لا يحسن بهذا. بهذا التناجي نعم جاز جازة ذلك ومن فوائد العاية الكريمة كانت سمين من اسماء الله وهما التوار والرحيم وقد سبق لنا معنى التوار ولماذا جاء بصيرة المبالغة ومعنى الرحيم ثم قال الله عز وجل وهو الدرس الجديد لينا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيم إنما التوبة هذه مبتدا مسبوك بعدات الحصر وهي إنما وخبر مبتدأ قوله على الله أو قوله للذين يعملون السوء بجهاله تمن هذا أو وقول وقوله إنما توتره للذين يعملون السوء السوء يعني العمل السيء كالمنكرات فعل المحقورات أو ترك الواجبات ولكنه قيدها بقوله بجهاله بجهالته والمراد الجهاله هنا السفاهة وليست الجهل، لأن فاعل السوء بجهل معذور لا ذنبع عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولكن المراد بالجهالة هنا السفاهة ومنهم قول الشاعر الأول ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين ثم يتوبون من قريب يعني ثم إذا, إذا عندهم السوء بجهالة تابوا إلى الله من قريب والقريب هنا ما كان قبل الموت فإذا تابوا قبل الموت تاب الله عليه ولكن سيأتينا في البعاء لأنه يجب يجب التوبة فورا ثم يتوبون من قريب يتوبون بنعنى يرجعون إلى الله، وذلك بترك ما قاموا به من السوء أو فعل ما تركوه من من الواجب، فأولئك يتوب الله عليهم. هذه جملة اعتبار ما قبلها تأكيد، لأن هذا الحكم مفهوم من قوله إنما التوبة إلى الله. ولكنه أكد ما التزم به عزوجل على نفسه بقوله فأولئك يتوب الله عليه وأشار إليهم بأولئك مع أنهم مع أنهم بإعتبار الحديث عنهم في محل القرب والطيب شرع عليه بإيش نعم بهؤلاء لكن هنا قال أولئك أشار إليهم بإشارة البعيد إشارة إلى علو منزلتهم بالتوبة يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما رحمه الله أي تا علم وحكم وحكمة فالعلم إدراك الشيء على ما هو عليه ادراك الشيء على ما هو عليه وهذا التعريف يخرج الجهلين جميعا الجهل البسيط والجهل المركب لان الجهل البسيط ليس في ادراك مطلقا والجهل المركب فيه ادراك الشيء على غير ما هو عليه فالعلم ادراك الشيء على ما هو عليه نعم اي ما معروف لان الذي ما جزم ما أدرك طيب بالنسبة لعلم الله عز وجل علم كامل شامل كامل أي أنه لم يسبق بجهل ولم يلحق بالنسبة قال موسى عليه الصلاة والسلام في حين قال ما بالنقرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى لا يظل لا يجهل ولا ينسى ما عرفه وهو كذلك شامل قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقد بين الله تعالى علمه في كتابه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 وقوله إن الله في الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي تموت والله يعلم ذلك أيضا فيه شيء من التفصيل وأما الإجمال فكثير في القرآن والعلم أشمل من القدرة وأوسع لأنه يتعلق بكل شيء حتى في المنتنع في خلاف القدرة فإنها شامل لكل شيء لكن ما كان مستحيلا فليس بشيء في النسبة في القدرة أما العلم فيشمل حتى المستحيل ألم تروا إذا قول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفتدك وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض فإن تعبد الآله ملتنف مستحيل ومع ذلك أخبر الله أنه لو كان لكانت نتيجته كذا وكذا وقول حكيما مشتق من الحكم والحكمة من الحكم والحكمة فهو حاكم ومحكم حاكم إذا جعلناه مشتق من الحكم ومحكم إذا جعلناه مستقفا من الحكمة وأظن جاءوا في الأسداء نعم إيش نعم <تصفيق> لا في هذا نظر لأن قال هل لا ثلاث ثمو يأتي إلي فياتو قال ياتو فأتو بالله يعني ثلاث بلا حد وهو يصلح حالة المستقبل فالتوبة الأولى توبة لإقامة الحد هو ولهذا قال أريد أن تطهيراً والتوبة الثانية في أصلح حال نعم هذا في قطاع الطريق في قطاع الطريق الذين ثبتت جريمتهم ببيان ول قطاع الطريق عمله متعد نعم نعم صحيح لا مدام دام جدل على على الاستثناء ناخذ به له الافضل نعم ان شاء الله باذن الله بدي عليه انا في لفات بدي اشرح هو جدها وبقي خط موضعي صحيح هو قضيه في الله عز وجل ترجمه صراحه بدي اني يوسف خليل او جداي يوسف و ترجمه المبدا عن النبي الرسول عليه الصلاه والسلام ولكنها بعد سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عرفت لهذا هي في كلامه نبهك الله عنه